و آ م ن و ا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم ك ب ر عنهم سيئاتهم و أ ص ل ح بالهم ذلك ب أ ن الذين كفروا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 ف إ ذ ا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا أ س خ ن ت م و ه م ف ش د ا ل و ث ا ق ف إ م ا من بعد وان فتا فاما من بعد و إ م ا فداء حتى تضع الحرب <سؤال> او زارها ذلك ولو يشاء الله <سؤال> لن تصر منهم ولكن يرجو بعضكم ببعض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 ذلك ب أ ن الله مولى الذين آ م ن و ا و أ ن ا ل ك ا ف ر ي ن لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات يدخل موسوعه النابلسي ك للعلوم ا ل ا س و ل ه م و ك أ ي ه م قريه هي أ ش د ق و ة من قريتك التي أ خ ر ج ت ك ا ه م أ ه ل ف ن ا ه م فلا ناصر لهم افمن كان على دينه من ربك ك مثل ن زين له عمله أقوائهم شوء واتبروا م ا ا ل ج ن ة التي وعد المتقون فيها أ ن ه ا ه م و أ ن ه ا ه م من لبن لم يتغير طعمه و أ ن ه ا ه م من خمر اللذه للشاربين و أ ن ه ا ه م من عسل ولهم فيها من كل ا ل س م ر ا ت ومغفره من ربهم ك م ن هو خالد في النار وسكوا ماء حميما فقطع امعاءهم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 اتبعوا اهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تهواهم فهل ينظرون إ ل ا ا ل س ا ع ة أ ن تاتيهم بغته فقد جاء اشراؤها فانى لهم اذا جاءتهم ذكراهم فاعلم انه لا ا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 إ ل ي ك نظر ا ل م ر ش ي عليه من الموت ف أ و ل ى لهم طاعه وقول معروف ف إ ذ ا عزم الامر فلو ص د ق ا الله لكان خيرا لهم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 لهم. ذلك ب أ ن ه م قالوا للذين بلغوا ما نزل الله س ن ط ي ع ك م في بعض ا ل أ م ر والله يعلم أ س ر ا ر ه م فكيف إ ذ ا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا اخوانه فاحبط ا ع م ا ل ه ام حسب الذين في قلوبهم م ر ض أ ا ان لن يخرج الله اضغانهم ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم ولتعرفنهم في ل ح م القول والله يعلم أ ع م ا ل ك م ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أ خ ب ا ر ك م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 موسوعه كبار ت النابلسي ل أ ع ل و م ا ل ك ا س ل ا ل ك م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 م و ا و ي ر ع ه ا ل ن ت م ه ؤ ل ا ء ت د ع و ن ل و م ي ل ا ل ل ه ف م ن من ك م ي ب خ ل ومن يدخل فانما يدخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا ا م س ا ل